وَاجْعَلْنَا من مَنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتْتَبِعُونَ أَحْسَنَكُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أيها الإخوة الأكارم مع الدرس الثالث والأربعين من دروس العقيدة أنهينا في الدروس السابقة الإيمان بالله والملائكة والكتاب والنبيين وبقي علينا الإيمان باليوم الآخر والشيء الذي يرتث النظر أن الله سبحانه وتعالى حينما يذكر أركان الإيمان في القرآن كثيرا ما يقرن الإيمان بالله الى الإيمان باليوم الآخر، وكأن الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر متلازمان، بل ربما كان الإيمان باليوم الآخر من ألزم ما يلزم للإيمان بالله عز وجل، فلذلك لن نستطيع الحديث عن الإيمان باليوم الآخر قبل. عدة مقدمات أساسية ضرورية جدا التمهيد للإيمان باليوم الآخر يقتضي بعض الحقائق التي يجب أن توضع بين يدي المستمعين فبادئ ببدء الله سبحانه وتعالى خلق الخلق من هؤلاء من هذا الخلق ما هو جماد إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال الأرض جماد فيها معادن، فيها أشبه معادن، فيها جبال فيها سهول فيها صحارة فيها بحار هناك في السماء الكواكب والنجوم والمجرات والكازارات والكويتبات هذا كله من نوع الجماد وهناك الحيوان له طبيعة خاصة وهناك النبات وهناك الملائكة وهناك الجن وهناك الإن فالمخلوقات متنوعة لا بد أن للإنسان خصائص يتميز بها عن بقية المخلوقات من أبرز خصائصه أن الإنسان والأن نوع الإنس والجن يتمتعون بحرية الاختيار بينما المخلوقات الأخرى لا تملك هذه الحرية الإنس والجن يتمتعون بقوة إدراكية الله سبحانه وتعالى زودنا بالعقل العقل قوة إدراكية تعرف به الخير من الشر والحق من الباطل والصالح من الطالح وما هو نافع وما هو ضار وما هو جيد وما هو سيء وما هو قريب وما هو بعيد لولا هذه القوة الإدراكية لما امتاز الإنسان عن الحيوان ضع لحما أمام حيوان ثم ضع لحم خنزير أمامه هل يملك هذا الحيوان قدرة أو قوة إدراكية على التمييز بينهما الإنسان يملك فالإنسان بادئ ذي بدء يملك حرية الاختيار هذا شيء قاطع يعني هل يعقل أن يكلف الإنسان أن يؤمر أو ينهى وهو لا يملك حرية الاختيار شيء لا يمكن أن يكون الإنسان فيما يظهر يملك شيئا ثالث وهو القدرة الظاهرة على تنفيذ بعض الأفعال التي يريدها لو تعمقنا في التوحيد الفعل بيد الله لكن فيما يبدو لنا أول وهلة الإنسان يملك قوة ظاهرة على تنفيذ ما يريد أراد أن يسير يسير أراد أن يقوم يقوم هذا فيما يبدو الشيء الرابع أن الإنسان مفطور فطرة عالية فطرة كاملة على حب الخير على حب العدل على حب الرحمة على حب الإحسان أن يكون الإنسان رحيما شيء وأن يكون مفطورا على حب الرحمة شيء آخر أن تحب الرحمة هذا شيء فطري غير كثبي أما أن تكون رحيما هذا شيء كثبي بعد أن تتعرف إلى الله عز وجل وأن تستقيم على أمره وأن تعمل صالحا وأن تقبل عليه عندئذ يصطبق قلبك بالرحمة هذه الرحمة أن تكون رحيما شيء كثبي أما أن تحب الرحمة شيء فطري لذلك القرآن الكريم ميز بين الفطرة وبين الصبغة فطرة الله التي فطر الناس عليها هذه بلا كثم وأما الصبغة قال تعالى صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة على كل الإنسان يتميز بقوته بحرية الإرادة أي حرية الاختيار والقوة الإدراكية العقل ويتميز بالكطرة الكاملة وفيما يبدو له أول وهلة يتميز بأنه يملك أن يحقق ما يريد لماذا خلق الإنسان على هذه الشاكلة هذه ميزات تستقر إليها أكثر المخلوقات لماذا خلق الإنسان على هذه الشاكلة؟ قد يبدو هذا من أن الله عز وجل حينما عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال وحينما أبينا أن يحملناها لأنهم أشفقنا منها وحملها الإنسان هذه هي الأمانة أي التكليف يعني كأن الله عز وجل عرض على مخلوقاته حينما خلقهم عرض عليهم مرتبة عالية جدا من الإدراك ومن السعادة ومن الخلود في هذه السعادة لكن هذه المرتبة العالية جدا لها ثمن والثمن حمل الأمانة فإن نجح الإنسان وحقق هذه المهمة وحمل الأمانة ونجح في عملها استحق مرتباً لا يدانيه بها مخلوق في الكون، لذلك قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئكهم خير البرية، يعني خير ما برأ الله سبحانه وتعالى. فإن لم يحقق هذه المهمة ولم ينجح في حمل الأمانة، كان أشقى مخلوق خلقه الله عز وجل ما في حاله وصال إما إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم أولئك هم شر البرية إما أنه خير البرية وإما أنه شر البرية لأن الإنسان قبل حمل الأمانة وقبل التكليف وقبل أن يكون حرا في اختياره وقبل أن يزود بشهوات يعنه على تحمل الأمانة وعلى السمو بنفسه إلى الله عز وجل لأنه قبل التكليف أو قبل الأمانة أو بالتفصيل قبل أن يزود بعقل إدراكي وأن يزود بحرية اختيار وأن يزود بكثرة عالية وأن يزود بقدرة ظاهرة على تحقيق ما يريد وأن يزود بما يعينه على تحمل الأمانة لأنه قبل الله سبحانه وتعالى رفعه فوق, فوق كل الخلق قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر لانه قبل حمل الامانة سخر الله له ما في السماوات والارض وسخر لكم ما في السماوات والارض جميعا منه، سخر لكم ما في الارض جميعا انواع المعادن انواع السلزات انواع المخلوقات كل انواع الاطيار كل انواع الأسمات. كل أنواع النباتات هذا كله البحار البحيرات الجبال الوديان السهول الأغوار التلال الأشجار كل شيء خلقه الله في الأرض مسخر لك أيها الإنسان لماذا؟ لأنك قبلت حمل الأمانة بس. كل ما في السماوات مسخر لك أيها الإنسان لماذا؟ لأنك قبلت حمل الأمانة. فالمسخر له أعلى شأن وأعلى مرتبة من المسخر من المسخر من أجله. فالكون مسخر من أجل الإنسان والإنسان مسخر له الكون من أجله. إذا هو أعلى مرتبة. مرحلة ثانية. لماذا خلق الله الإنسان؟ لماذا خلق الخلق ليسعدهم ولماذا عرض عليهم الأمانة ليحملهم على أن يرقوا إلى أعلى درجة لذلك إذا, ح... إذا نجح الإنسان في حمل الأمانة بلغ مرتبة لا يدانيه بها مخلوق على وجه الأرض ولا تحت الأرض ولا فوق الأرض ركب الملك من عقل بلا شهوة وركب الحيوان من شهوة بلا عقل وركب الإنسان من كليهما فإن سمى عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان طيب بشكل ملخص خلق الله الخلق ليسعده وعرض عليهم مرتبة من السعادة لا تدانيها مرتبة لكن بهذه المرتبة لهذه المرتبة ثمن الثمن حمل الأمانة فإن نجح بحملها كان فوق الخلق وإن أخفق في حملها كان أشقى الخلق بعد أن حمل الإنسان الأمانة زوده بالعقل المدرك وبالشهوة المحركة وبالفطرة السليمة وزوده أيضا بحرية الاختيار وزوده بكل ما يحتاج من أجل أن ينجح في حمل الأمانة كأن الله عز وجل أرسله إلى الدنيا ليمتحنه بهذه الخصائص التي يتميز بها من هنا تأتي بعض الآيات الكريمة كقوله تعالى هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا من هنا يأتي قوله تعالى إن كنا مبتلين أسمعكم بعض الآيات إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم انتقلنا من, من علة الخلق ومن تصنيف الخلق ومن الأمانة إلى أن الإنسان في هذه الدنيا مبتلى وربما كان الابتلاء سبب استحقاقه دخول الجنة والابتلاء أيضا سبب استحقاقه دخول النار نحن في هذه الدنيا مبتلون بمعنى ممتحنون نمتحن بالمال نمتحن بالصحة نمتحن بالقوة نمتحن بالفقر نمتحن بالمرض نمتحن بالزوجة نمتحن بالأولاد نمتحن بالعلو في الأرض نمتحن ب قلة الشأن في الأرض كل شيء يصيبنا نمتحن به من هنا قال الله عز وجل فأما الإنسان إذا مذتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما لا ليس هذا اكراما الإكرام لا ينقطع الإكرام لا ينتهي بالموت الموت انقطاع كل شيء أيليق بحضرة الله عز وجل أن يعطيك المال لفترة مؤقتة، فإذا جاء ملك الموت تركت كل شيء دفعة واحدة، هذا ليس إكراما، إنما هو ابتلاء، فأما الإنسان إذا مرت ربه فأكرمه ونعمه، فيقول هو ربي أكرما، وأما إذا مرت فقدر عليه رزقه فيقول هو ربي أهانا كلا ليس هذا عفاء وإكراما وليس هذا حرمانا وإهانة كلا كلاهما ابتلاء امتحان أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون القضية قضية ابتلاء هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا بعث تفكيرك أيها الأخ الكريم أنك وجدت على هذه الأرض وأتيت إلى هذه الدنيا من أجل أن تبتلى والابتلاء من أجل أن تدخل الجنة باستحقاق والابتلاء من أجل أن يدخل أهل النار النار باستحقاق ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينا لأنه لا نستطيع أن نؤمن باليوم الآخر قبل أن نعرف طبيعة الحياة الدنيا نحن في دار ابتلاء نحن في دار امتحان إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء منزل ترح لا منزل فرح من عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء قد جعلها الله دار بلوة وجعل الآخرة دار عقبة فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة ثببا وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي أتمنى أن أكون قد مكنت من توضيح هذه الكثرة نحن هنا في دار ابتلاء، في دار امتحان، في دار تكليف، في دار حمل الأمانة، في دار فحص. أما إذا قلبنا إلى الآخرة، فنحن في دار تشريف، دار نعيم مقيم، دار متعة أبدية، دار سعادة خالدة. لذلك الأحمق. هو الذي يستعجل طيبات الآخرة في الدنيا أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا يستعجلها يستهلفها فإذا جاء الموت انقلب إلى عذاب أبدي الآن خلقنا للسعادة وعرضت علينا أعلى مرتبة في السعادة بثمن وهو حمل الأمانة المخلوقات جميعا استنكفوا وأشفقوا وخافوا وتهيبوا والإنسان والجن قبلا حمل الأمانة وحمل الأمانة اقتضى أن يزودوا بالاختيار أن يزودوا بالشهوة لتكون محركا لهم أن يزودوا بعقل يدرك أن يزودوا بفطرة كاملة وأن يزودوا بكل شيء يعينهم على تحقيق هدفهم في الحياة ما دمنا قد ابتلينا بحمل الأمانة ماذا يقتضي حمل الأمانة ماذا يقتضي الله عز وجل قد زودنا بقوة إدراكية هذه القوة الإدراكية تقتضي أن نعرف الله عز وجل لذلك من يستخدم هذه القوة الإدراكية بعض العلماء قالوا إن أعظم ما في الكون هو الفكر البشري ما دام الله عز وجل قد زودنا بهذه القوة الإدراكية هذا التزويد يقتضي أن نعرف الله بها فإذا سخرت هذه القدرة من أجل الدنيا من أجل الشر من أجل الإيقاع بين الناس من أجل الحيل والختل من أجل كسب الرزق الحرام من أجل ترويج الباطل من أجل إفساد الناس من أجل الإيقاع بينهم كان الذي فعل هذا قد خسر خسارة لا حدود لها. ولأن الله عز وجل زودنا بحرية الاختيار وبالقدرة الظاهرة على تنفيذ بعض الأفعال لذلك يقتضي هذا التزويد أن نعبد الله عز وجل القوة الإدراكية تقتضي أن نعرفه والقدرة الظاهرة على تحقيق ما نختار تقتضي أن نعبده لذلك الدين كله أن تعرفه أولا وأن تعبده ثانيا الدين كله وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا أن تعرفه فاعبدون وأن تعبده وما خلقت الجن والإنسة إلا ليعبدون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا لأن الله عز وجل خلقنا على فطرة كاملة تقدر الإحسان تقدر العفو تقدر الرحمة تقدر العدالة تقتضي هذه الكترة أن نشكره على نعمه وأن نحبه لذلك في الصلاة الحمد لله رب العالمين أيها الإخوة الأكارم تقتضي طبيعة الإنسان أن نعرفه وأن نعبده وأن نحبه ونشكره فطرتنا التي بنيت على تقدير الاحسان تقتضي أن نحبه وأن نشكره وقدرتنا الظاهرة مع حرية الاختيار تقتضي أن نعبده وقوتنا الإدراكية تقتضي أن نعرفه فأنت يجب أن تعرفه وأن تعبده وأن تحبه هذا هو الامتحان هذه هي الأسئلة فالذي نجح في تحقيق هذه البنود نجح في الحياة وبعد الممات ونجح إلى الأبد اليوم قلت كلمة مع بعض الإخوة قلت هذا الذي أمر بإلقاء كنبل على هيروشيما و... وأمات في ثماني, ثماني ثلاثمائة ألف إنسان وعطل الحياة وعقم التربة من الانبات، وترك مئات الألوف من المشوهين وفيما أعلم إلى سنوات عدة كان لا يزال هناك بعض المشوهين من المعمرين هذا شر, شر كبير أن تكون سببا في هلاك عشرات الألوف بل مئات الألوف هذا العمل الشرير أعظم منه الذي فعله لأن هذا العمل انتهى الذي مات مات والمشوه مات والأرض بعدين أنبت لكن هذا الذي عمل هذا العمل واجه عمله إلى الأبد لذلك شقي به إلى الأبد لذلك قيل فاعل الشر شر من الشر هل هناك في الأرض ما هو أشر من الشر نعم فاعل الشر وهل هناك في الأرض ما هو خير من الخير نعم فاعل الخير لو أنك أنقست إنسان من الغرق هذا الإنسان بقي سليما لا بد من يوم يموت فهذا العمل الطيب انتهى لكنك تواجه الله عز وجل بهذا بهذه النية الطيبة في إنقاذ الآخرين هذه النية تسعد بها إلى الأبد إذا أنت خلقت في الدنيا لتبتلى العمل كان خير وإن كان شرير ينتهي بالموت وينتهي بانتهاء الحياة لكن الذي يبقى هذه النية الطيبة وهذه إرادة الخيرة أو هذه النية الخبيثة أو هذه الإرادة الشريرة بهذه تسعد بها إلى الأبد وبهذه تسقى بها إلى الأبد إذا نعيد ونكرر العقل يقتضي معرفة الله وحرية الاختيار مع القدرة الظاهرة أقول الظاهرة لأنك لو تعمقت في علم التوحيد لا تجد فعلا إلا لله والقدرة الظاهرة على تحقيق ما نريد يقتضي عبادة الله عز وجل والفطرة السليمة التي فطرنا عليها تقتضي أن نشكره وأن نحبه فكل إنسان ليس على خط معرفة الله وليس على خط عبادته وليس على خط محبته وسكره فهو ضال مضل وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ أين أنت أيها الأخ الكريم؟ هل أنت في طريق معرفته؟ يعني هل أنت تحضر مجالس العلم؟ من أجل أن تعرف كتابه وأحكامه وأثماءه الحسنى وصفاته الفضلة؟ من أجل أن تعرف تشريعه وأمره ونهيه ووعده ووعيده؟ وما أعد لعباده المؤمنين من نعيم مقيم؟ وما أعد للعصاة المجرمين من عذاب أليم هل أنت في طريق المعرفة؟ هل تؤثر ساعة لذة على مجلس علم؟ هل تأتي إلى مجلس العلم لتعرف الله عز وجل لا لشيء آخر تأتي لهذا المجلس لا تبتغي إلا معرفة الله عز وجل هل أنت في طريق عبادته هل تضبط جوارحك بصرك سمعك لسانك قوتك يدك رجلك تفكيرك هل تعامل الناس كما أمر الله عز وجل هل تبيع وفق الشريعة الصحيحة هل تشتري وفق الشريعة وفق أمر الله عز وجل هل أنت في طريق معرفته وهل أنت في طريق عبادته هل تؤدي العبادات أداء صحيحا لا تبتغي سمعة ولا رياء ولا جاهاً ولا قوةً ولا استعلاء. وهل أنت في طريق حمده وشكره؟ هل تحبه؟ هل الله عز وجل أحب إليك من كل شيء؟ قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخسون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله؟ وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره شيء آخر ما دام الإنسان قد خلق خلق ليمتحن ليبتلى لأن الابتلاء هو الطريق الوحيد لتستحق به دخول الجنة أو ليستحق به المعرض دخول النار فالابتلاء هو طريق ثمن الجنة والابتلاء ثمن النار لذلك الفتنة تعني الابتلاء أيضا من هنا اقتضر حكمة الله عز وجل أن يضع الإنسان في الظروف الملائمة يعني أصحاب النبي عليه عليه عليهم رضوان الله عليه الصلاة والسلام وعليهم رضوان الله امتحنوا امتحانات شتى كان من ابرزها امتحان الخندق يعني معهم رسول الله نبي عظيم ورسول كريم يوحى اليه عن طريق جبريل عليه السلام والقرآن ينزل عليه بين ظهرانهم والآيات تترى جاءهم كفار قريش ومشركو العرب وتحزبوا أمامهم وتجمعوا بأعداد كبيرة لإنهاء الإسلام ونقض اليهود عهدهم وأحكمت الحلقة, وأحكمت الحلقة حولهم وثار الإسلام على وشك التدبير الكلي الله عز وجل قال أنه المؤمنين كثر بعضهم إيمانه قوي بعضهم إيمانه ضعيف فصاحب الإيمان القوي لم يتزلزل ولم يتأثر ولم يضطرب ولم يختل ولم يضعف ولم يخنع ولم يهن ولم يحزن قالوا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا أما ضعاف المؤمنين فقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا هناك ابتري المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا انتهنا. يعني لا يمكن أيها الأخ الكريم لا يمكن إلا أن تبتلى في هذه الدنيا تبتلى بالزوزة هل تؤثر رضاها على رضا الله هل تتساهل معها ولو على حساب دينك هل تنسى أمة كليا الزوجة تبتلى بها ومعناها هي بلوة لا هي إنعام من الله هي تكريم لكن ابتلاء مبلوة ابتلاء تبتلى بها هل تترك مجارس العين بعد الزواج كم من شاب متحمس مندفع بعد الزواج يتغيب عن مجالس العلم يؤثر مجالس الزوجة على مجالس العلم هذا قد يكون الإنسان فقيرا، فهو مستقيم على أمر الله يأتيه المال الوفير إذا هو يتقاعث يريد المتع الرخيصة يريد أن ينحرف أخلاقيا يريد أن يزور بعض بلدان العالم ليعطي نفسه ما تشتهي يقول لك أنا معي مال ويجب أن أستمتع به الله عز وجل امتحن بالمال وصعر تمتحن بالفقر هل تصبر أم تكفر تمتحن بالمرض هل تلج أم تقول بد من حكمة وراء هذا المرض فالنتيجة أنك مبتلى وأنا معكم مبتلى وما من مخلوق على وجه الأرض إلا وهو مبتلى والابتلاء سنة الحياة إن كنا مبتلين الابتلاء ثمن الجنة والابتلاء ثمن الناس فلذلك الله عز وجل خلق في الإنسان الشهوة فالشهوة إما أن تكون قوة محركة تنقله إلى آفاق السعادة وإما أن تكون الشهوة قوة مدمرة كهذا الوقود السائل إما أن يحرك المحرك تأخذك السيارة إلى حيث تشتهي وإما أن تحرق السيارة والوقود هو هو إذا أحسن استعماله وسار في أماكنه الصحيحة نقلك من مكان إلى مكان وإذا خرج عن خط سيره وصب فوق السيارة وزأته شرار أحرقها هكذا الشهوة شو يقول محرك الله عز وجل خلق الملائكة التي التي تلهمك الخير وخلق الشياطين التي توسوس بالشر في توازن خلق الخير وخلق الشر والخير والشر بيد الله عز وجل من أزى أن تُمتحن من أجل أن تبتلك طبعا هذا الموضوع قيلة مهيد اليوم الآخر أن هنا الابتلاء وهناك الجزاء افعلوا ما شئتم هكذا قال الله عز وجل اعملوا ما شئتم فأنتم مبتلون الحساب في الآخرة اليوم عمل ولا جزاء وغدا جزاء ولا عمل اليوم عمل وغدا الجزاء لذلك أكثر الآيات الذين آمنوا بالله وباليوم الآخر من لوازم الإيمان بالله الإيمان باليوم الآخر لهذا كان في الحياة خير وشر وحق وباطل ولذة وألم وسرور وحزن وغنى وفقر وفحة ومرض وعلو وانخفاض وشهرة وخمول وإقبال وإدبار ومن كل خلقنا زوجين اثنين الصحة بقابل مرض الفراغ بقابله شغل القلق بقابله طمأنينة الشرور بقابله حزن الغنى بقابله فقر الصحة بقابل مرض الخير بقابله شر اللذة بقابل ألم لهذا وضع الإنسان في أكمل الشروط وأنجح الشروط من أجل أن يبتلى وأن يظهر على حقيقته ليستحق الجنة أو ليستحق النار قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إن الساعة آتية، أي الآخرة، أكاد أخفيها، لتجزى كل نفس بما تسعى. إذاق نفسك، دخلت البيت مبتلا، الأكل ما غير جاهز، أتصبر، أتكون حليما، أم تكون إنسانا شرسا؟ إنسان وجه لك كلمة نادية، أتصبر، أتحلم؟ أن ترد له الصعف عين معك مبلغ من المال أتعطيه للمحتاجين أن تنفقه على شهوتك أنت ممتحن فراقب نفسك في عملك ممتحن يأتيك الشاري يقول لك انصحني أتؤثر الله ورسوله وتنصحه بالبضاعة الرائجة أم تنصحه بالبضاعة الكاسبة وتسقط من عين الله عز وجل يأتيك الموكل أتقول له هذه الدعوة لا أمل منها أبدا لا تتعب نفسك إن كل القوانين في جانب خصمك أم تقول له لا أنا, أنا آخذ لك حكما ضد خصمك لكن هذه الدعوة تكلفك كذا وكذا أنت ممتحن بالمحما ممتحن بالطب ممتحن يأتيك المريض وتعلم علم اليقين أن هذا المريض شفاؤه على يد فلان المختص في هذا المرض أما أنت تعرف دقائق هذا المرض أنت له اذهب إلى عند فلان وتفوت عليك ما يدفعه لك من مال الصيدبي إذا انتهى مفعول هذا الدواء أتحك التاريخ وتبيعه كما لو كان فعالا تمتحن يأتي القصاب طفل صغير أتستغل جهله تعطيه أسوأ ما عندك من اللحم أنت ممتحن بكل ثانية بكل لحظة بكل دقيقة ممتحن في بيتك ممتحن في غرفتك الخاصة ممتحن مع أهلك أتعصي الله ممتحن مع أولادك ممتحن مع جيرانك ممتحن في كل حركة من حركاتك وكل سكنة من سكناتك إن شاء الله نتابع هذا الموضوع في الدرس القادم يعني هناك مجموعة دروس تنهيدية لنصل من خلالها إلى ضرورة الإيمان باليوم الآخر فالإيمان باليوم الآخر يغير حياة الإنسان رأسا على عقب. إذا آمنت أن كل شيء تفعله تحاسب عنه مهما دق انضبط الإنسان يعني لا يستطيع الإنسان أن يغير سلوكه تغييرا جذريا إلا إذا آمن باليوم الآخر لا يستطيع الإنسان أن يتجه بكليته إلى الله عز وجل إلا إذا نقل اهتمامه كله من الدنيا إلى الآخرة لذلك النبي الكريم قال إن أسعد الناس في الدنيا أرغبهم عنها وأشقاهم فيها أرغبهم فيها إذا عرفت الآخرة وآثرت الآخرة جاءتك الدنيا والآخرة فإذا لم تعرف الآخرة وآثرت الدنيا خسرت الدنيا والآخرة قضية مصيرية يعني أخطر موضوع إذا عرفت أنك خلقت خلقت في دنيا محدودة قصيرة منقصعة إنما هي ابتلاء وأن الجزاء يوم القيامة سعدت في الدنيا والآخرة فإذا غفلت عن هذه الحقيقة وظننت أن الدنيا هي كل شيء فدرهم يخوض ويلعب حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون حينما تعرف حقيقة الأمر لذلك الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغذ واتقوا الله إن الله خبير بما تعمل ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون يعني أرجو الله عز وجل أن أكون قد وفقت إلى توضيح معنى الابتلاء ما من مخلوق من مخلوقات الأرض الإنسان بالذات إلا وهو مبتلى بكل شيء في كل موقف وفي كل وقت وفي كل زمان وفي كل مكان بالسافر تبتلى تتساهل بتطبيق الشراء ربما كنت تنتمي إلى جماعة دينية مؤمنة أنت في الطريق تغض بطرك فإذا سافرت إلى بلاد أخرى تنظر إلى الحرام؟ هذا ابتلاء السفر كان ابتلاء إما أن تنجح وإما أن ترسب حتى في السفر والحمد لله رب العالمين في من <تصفيق> الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أعنا على دوام ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وارزقنا الشوق إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك الكريم آمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه آمين. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين. واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم آمين. وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وتهثر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محرومة اللهم كما هديتنا للإسلام ثبتنا عليه اللهم ألزلنا سبيل الاستقامة لا نحيد عنها أبدا واهدنا لصالح الأعمال لا يهدي لصالحها إلا أنت وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة